لآن القرآن أ موسوعه النابلسي ا ن ل أن قد و ج وجدنا د قد ن أن ا م ا و ع د ن ا ر ب ن ا حقا ف ه ل وجدت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 الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عواجا وهم ب ا ل آ خ ر ه كافرون وبينهما حجاب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 「あなたはあ ل ا の ج ن ة りてくれた人」 و موسوعه ا ب ا ل ن ا ر أ ص ح ا ب ا ل ج ن أن ة أ ف ي ض ل ل ع ل ي ن ا م ن ا ل م ا ء أو م ن ي ه رزقكم الله قالوا قالوا ان الله حرمه ما على, على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا فغرتهم الحياه الدنيا فاليوم ننساهم فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كما نسوا لقاء يومهم هذا 私たちは今 ا は何を言うかというとですね